الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم أن جِئْنَاكُمْ أَمَنًا آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا آمَنَ لِلَّهِ عَلاَ بَدِينِهِ هُوَ الْمُلْكُ الْقَادِرُ مَنْ تَقُلْ ألتم بالعذوة الدنيا وقم بالعذوة الخوف وارض بوعس منكم. ولو تواعثتم لغتلثتم في الميعاد ولكن ولو تواعثتم لغتلثتم في الميعاد ولكن ليقضي الله ولا الله الله الله الله على حد في الميعاد الله أمرا كان مفعولا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليزلك من نالك نفي ويحيى من خيام بنينا الله انا حني إذ يريكهم الله في منامك قليلاً إذ يريكهم الله في منامك قليلاً ولو أرى kagumkazi la pajeòm wa ara kagum ka la peje تلازعتم في الأمر ولكن الله سلم الله Tá go kwaiuri ko mogo i di ta ka ليل ويقال <تصفيق> وإلى الله ترجع الأمور إذ يريدهم الله في منامت قليلا ولو أراتهم تثيرا لفشرتم وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَلَئِنْ أَشْفَىٰ إنه عليم بذات الصدور إذ يريته الله في منامك قليلا ولو أراتهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم صادم وجعل الأمور الله الله الله وان يريكم في اعينكم قني ويقل إلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم في أتون فبتوا إذا لقيتم في ya pamp ya e yu ga ile sina la du iezale situd تذهب ريقكم واصبروا <تصفيق> واصبروا إن الله ما وَتَزَادُ رِيحُكُمْ مُطْبِئًا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ قَابِرِينَ اللَّهُ أَكْبَر وَلا تكون الذين غرجوا من ديار بطرا وَإِذْ dàanaلَهُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ la laهُ لَا la لَكُمْ va baلَ không وَ na لاز وإنني جار لكم فلما ترأت الفئتان لك قالت بئي لجص على عاتبين وقال إني بريء منكم وقال إني أكرون إني أخاف الله والله شديد العقاب <إذ> يقول المنافقون والذين في قلوبهم غاظيذ حكيم الله الله الله الرحمن يقول المنافقون نؤمن ونذين يفطو مرض ظروها أولئي دينهم ومن يتوتل على الله فإن الله عزيز واكين والله ترى اذا تهبط الذين كفروا ما لك توير يضربون وجوبهم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديه لَئِنْ كَبِتَ مَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِعَوَانٍ تدأ بآل فرعون والذين من قبلهم تدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات لا يباغض من الله بدون بذنوب إن الله جافئ جديد. غير نعمة النعم على قوم حتى يغير حتى يغير بألف عون والذين من قبل ذم كذبوا بأيات رب ذن فأذلتناهم بذنوب ذم كذبوا بآيات ربهم فأغلقناهم بذنوبهم وأغرقنا آلاف رعا إن شر الدواب عند الله الذي نكفر فهم لا الذين آهدت منهم ثم ينقضون عزدهم في كل مرات وهم لا يتقون فَإِذْ مَا تَفَقَّنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَهِدَ بِهِمْ مَنْ خَافُوا جُنَاحَنَّهُمْ ما تخافن من قوم خيانة فبذئلهم ما لا تواه إن الله لا يحب. كفروا سبقوا إنهم لا يخجزون صدق الله